ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذل القوم كما من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغف لكم من ذنوبكم ما يؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت طوال ليل وانا هرا فلم يزدهم دعاء الا فرارا واني كل ما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترشوا ثيابهم واسترشوا ثيابهم اصد واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم ما اسررت لهم اسرارا فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اشْلَكُوا مِنْهَا سُدُلًا فِجَاجًا قَالَ لُوطٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا الَّذِينَ لَمْ يَزِدُهُم مَالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَدْرُونَ آلِهَتَكُمْ مَا لَا تَدْرُونَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَالَ أَضَلُّكَ كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلًّا